وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا, فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين You.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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم أغوينا كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأبوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ ماذا ذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ الْأَمْبَاءُ يَوْمَ لا فَهُمْ لَا يَتَسَاءلُونَ فَأَمَّا مَتَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَيْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارُ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 قال إنما أُوتيته على علم عندي أو يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من من, القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عذل بهم المجرمون فخرج على قوله في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أتي قارون إنه له حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله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 وأنه لا يفلح الكافرون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 نزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله لاه آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الله